وَجَاءَ النَّاسُ ذِيَتُهُمْ الْبَاثِ وَجَاءَ النَّاسُ ذِيَتُهُمْ الْبَاثِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ أَمَّ أُغْرِقْنَا الْآخَرِينَ أَمَّ الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سليم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖۖۖۖۖۖ رب العالمين انا نظره في النجوم انا نظره في النجوم فقال اني سقيم فقل اني سقيم فتولوا عنهم مدبرين فَكَمْ دَوَلَّهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثَرَوْا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ ثَرَوْا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ مَا لَكُمْ لاَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالُوا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ قَالُوا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا بلوله بنيانا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن يهب الى ربي سيهدين يقول ان يهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين, لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام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 حكثا هم ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني